بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا السابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة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 فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكان الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها قفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك